وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا آلِهَةٌ رَّبِّ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ طَاقِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَجَدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ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 فصدقت وهو من الكاذدين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت, فكذبت وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قد من دبر